Katika kitabu cha Salihin Na Na tumekamilisha Hadithi Hadithi ambazo zilikuwa maudhui nayo kwa muda imamu nawawi ಕಚ ಕಾಬು ರಬ ಸಾಲ ನಾ ತುಮ ಕಮಲಿ ಶಹದ ಹದೀಷಿ ಅಂಬೋಲ್ಕು ಜಿನ ಹುಸಾನ ಮೌದೋ ಕಮೂಡ Katika kitabu cha ಹದೀಫಿ ಹಿಜೋ ಅಮೆಝಿನಮಾದರಾತ್ಮಾಂಗ ಕೋಮಿ ಕಚ್ ಕರ್ಯಾಲ kukamilisha ಬಮಲಿ huo Leo mbele katika Katika ni wa kitabu kitabu hiki ಲೋಟ್ ನಾ ಸೊ ಅಂಬೇಲೆ ಕಚ್ಕ ಕಮಲಾಂಗೋ ನೋಫಾಟಾ Katika maneno ya ಕಚ್ ಕಾ ಕಿಬಿ ಹದರ ಕಲಾವೀಮ ಅಲ್ಬಾರಕ ಕಿತ್ತಬರ್ಯಾಬ ಸಾಲಹೀನ್ ಕಚ್ ಕಾ ಮನೆ ಸದಮುರಸೀನ್ ni babu al-mujahada Babu al-mujahada ಅಲ್ಜಾಹದ wa mujahada Kwa hivyo, inshallah siku ya leo ಕೈವೋ ಇಶಾ ಲಿ ಎಲೆ ಔ ಹಲ ಕಹಿ ಎಲೆ ಅಂಬಾ na ಕಾಮ ಕುಮಿ ನ ಸಿ ಕಚಿ ಕಾ ಯೋನಿ ಅಲೇ ಯಾ ತರೇ ಸಿತ್ತ ಮೋಜ ಅರ ಜಲ್ಫರ್ ವಾಮ ಮೊಫಾ ಕಾ ನರೇ ಹೇ ಶರೀ ನಥೀಸಾ ಮೋಯೆ ವಪೀಲಿ ಡಿಪೋಟು ನಾ ಅನ್ಝುಹುಹದ ಫಿಲಾ ಹಿ ಆಝಲ್ ಇಮಾಮಿ Katika mlangu huwa al-mujahada Bawani mlangu wa kumina moja Ameweka chini ya mlangu huu Hadithi kumina saba Ameweka ndaniyake hadithi kumina saba Sabata ashara hadithan Mina hadithi nabiji sallallahu alayhi wa sallam Na kama kawida yake Kabla haja anza hadithi Ameanza kwanza kutaja Ayaza Allah subhanahu wa ta'ala Ambazo zina fungamana Au zinausiana na maudhui haya ya mujahada Kwa hivo, kama kawaida yetu Hizi hadith za tumewetu alayhi salatu wa salam Tutazisoma na kuzi sherehesha na kuzi elezea Kwa ule ule utaratibu ambao tumekua nao kwa muda Nao ni kugawanya hadithi hizi katika video kezo mbalimbali mbali. Katika anasir mbalimbali uh, mbali, Jambo ambalo li Kuweza kufahamu hadithi hizi kwa Kwa wepesi Na ambayo zaidi hivyo hizi hadithi ಲೈ katika ಕೋಝಕಾಮ ಹಡಿ ಸೋ ಪೇಸಿ ನಾ ಜನಿ ಸಹಾಲಿ Au ವುಕಿ ಚಿಜಾ madogo ಹಡಿ yani ಕಟ್ಕಾ faria Au anawin faria Chini ya mujahada Zinaingia takriban kama ಚಿನದರಿ nne Dogo Taka naweza ukazitema ukazitaja kwamba ni video case. Kwa hivyo chini mwuduhi haya ya al-mujahada katika jioni ya leo na halka hii insha Allah wa ta'ala. Kwanza tutaanza kutaja mukadima, utangulisi wa al-mujahada. Nini maana yaki mukahada na aina za mukahada na masala mgini kama haya ambayo wanazoni wanayazugumzi ya katika mlangu huu. Tukimaliza hapo mukadima tutakuja katika kinu kezo cha kwanza mujahada. mujahada Umuhimu wa kufanya mujahada, e, au kufanya au hii mujahada ambayo katika katika kitabu hiki. Kisha ಅಂಬಾ ಚೊಕೆ ನು ಗುಮಿಜಾಹದ ಓಮಿಮ ಇಸ್ Baadhi ya ಕಚ na matunda na faida za mujahada. Tukimaliza hapo, tutakwenda katika kila ukezo cha tatu Baadhu majalati al mujahad Baadhi ya sehemu ambazo mujahada inafaa kuweko Mujahada inafaa kuweko katika kila sehemu Lakini tutataja baadhi tu ya sehemu ambazo imamu nawawi Amizitada katika hadith Na katika uh, baadhi ya aya ambazo amizweka katika kitabu hiki Alunsur, alrabi'a ya Au Ni Wa Wa wa namadij Almujahada Sura na namna Wale utangulia Katika waja wema Allah ta'ala mtume wetu wetu Rabbi kiongozi Kisha masahaba walitekeleza hii mujahada Fi hayatihim katika katika katika sura implementation ವಫಿಬಾ ತಿ ವಿಪಿ ಮುಜಾಹದ ಕಚ ಕಾ ಸೋರಿಯ ಕಚಿ ಕಾ ಪಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೋಲಿಯಮಾದಮಾಲ ನಮೂದಚ್ ಅಮಲ್ Kutoka kwa Kwa uh, Kwa Na kiongozi wao ni ni mtume wetu Sala wa alihi hivyo hivyo ndivyo ambavyo Inshallah ta'ala tunazungumzia hadithi hadithi zote ya al-mujahada Kwaibu, kama ಅಂಬಾ ಚಿಗಜಾ ಕೈ ಕಮಲಿ ವಂಬಿ ಹರಿ ಕುಮ ನ ಸಬಾ ನಾ ಜಿಮೆಗಾ cha kwanza Ambacho ni ahamia Wa mujahada, imamu nawawi, kwamba tunapata ಉಮಹಿಮಜಾಹದ ಇಮಾಮವೀ ಆ ಚುನೋ ನ ಕಂಬ ಚುನಾಪಾಚ ತಕರೀನ್ ಹದೀಸಿ ನಾನ್ ಹಾಪೋ ಮನವೀ ಅಮ ವೇಕ ಹದೀಫಿ ನಾನೆ ಕಚ ಕಡಿ ಕುಮ್ ನ ಸಾಬಿರೋ ಕಪೀಲಿ ಅಂಬಾ ಚೊನಿ ಬಾಫಾ ಇಲ್ ನಾ ಸಮ ಅಲ್ಮುಜಾಹದ nawawi, ameweka takriban hadithi ತೀನ <clears throat> pamoja na baadhi ya ಬಾಜ Pamoja na baadhi ya ಆಯತ yeto simekua hadithi 10 halafu kidokezo cha tatu ambacho tumesema kwamba ni uh madha alhansar althalth ايش لا بعض المجالات احسنت بعض يا مجالات za mujahada imam anawi ameweka hadithi moja pamoja na baadhi ya ayat zimekuwa hadithi 10 na moja unsur yani rabi' ma huwa suwar namadij akawika imam an-nawawi hadithi sita kwa hivyo ndio kwa jumla tunapata hadithi 17 hizi hii huo ndio utaratibu wa hadithi hizi 17 vile alivyo alivozipanga na kuziweka mwana chuo wetu imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayh abu zakaria yahya ibn sharaf an-nawawi mutawaffa sanah 600 wa 76 للهجره اليفاريقي مؤخرا 676 هجريه رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه kwa hivyo kwanza tunaanza na utangulizi ya ikhwan kabla ya tujaangia katika video hizo vile vinne ambavyo tumevitaja tunaanza kwanza na utangulizi maana al-mujahada nini maana ya mujahada tukija katika maneno ya wanazuoni wanazuoni na elimu ambao wana shughulikia masuala taarifat mwanachuoni almunawi muhamad almunawi katika kitabu ambacho kinaitwa at-taukif ala muhimati taarif at-taukif ala muhimati at-taarif kwa ufupi kinajulikana kwa jina la at-taukif ukisema to kitabu cha at-taukif kinajulikana cha imamu almunawi katika kitabu hiki cha taarifat أكلت تعريف يا مجاهده أكسما معنى مجاهده حمل النفس على المشاق البدنيات معنى مجاهده ان حمل النفس ان كيلزمش نفسي على المشاق البدنيه كوweza كستحملنا كببى تابو ذا كميلي انا قصوديا katika ibada na katika mambo ya kheir kwa hivyo كوweza كيلزمش نفسي na na na nafsi nafsi nafsi zile tabu za mashaka ya ya ya ya kimwili ambayo mwanadamu au huyapata wakati anapotaka kutekeleza mambo wa hawa hii ndio mujahada Kwevo mujahada, kwa kwa hivyo imebeba mawili kuweza kuweza kutekeleza mambo ambayo wakati mwingine nafsi inaona kwamba ni mambo mazito mambo magumu mambo ambayo nafsi kawaida la tarkanu ilaiha ya nafsi haitaki kuelekea katika mambo yale sasa wewe unailazimisha nafsi yako na mwili unaiambia kwamba lazima utekelezwe kuna sala ya alfajiri inatakiwa kuswaliwa kwa hivyo lazima uswali sala al-fajiri an-nafs Al lat rubbama ta'ba mwili pengine hautaki lakini una unaulazimisha hii ndio e, hamlu nafsi ala al mashaqil badania kisha anasema huwa mukhalafatul hawa na kuifali hawa hawa inapokupelekeza pahala ambapo sipo unaiambia nafsi hapana siko huko tuelekee huko nafsi unapoelekeza katika masuala yaheri haitaki nakwambia usiende wewe unaiambia utakwenda iki kuelekeza katika masala au mambo ambayo si sawa inakwambia twende wewe wajiambia nafsi tusiende hii ndio mukhalafatu alhawa kwa hivyo hii ni taarifu ya almujahada kama alivyotaja imam uh, almunawi katika kitabu cha tauqif humu humu katika kitabu cha tauqif halafu akasema waqila sasa hii si taarifu yake ni taarifu ya wanazuoni wengine wanasema na wanazuoni wengine wamenukulu taarifu ya mujahada maana yake بذل المستطاع في امر المطاع بذل المستطاع في امر المطاع نكتهleza kadiri ya uwezo unavyoweza katika kutek katika kumtii au kufuata amri ya yule anayefuatwa anayepaswa kufuatwa بذل المستطاع niko muislamu kutekeleza kadiri ya vile anavyoweza fi amri almutahi katika kufuata na kutekeleza amri ya yule anayefaa kufuatwa wa huwa man wa huwa allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala hada huwa almutah kwa hivyo fi amri almutahi yani fi amri allah azza azza wa jalla hii ndio taarifu ya mujahada kama ulivyotaja wanazuni kwa hivyo kumalizia taarifu hii ay wala ikho kwa ufupi kabisa ಮಾ ನ ಮುಜಾ ನಿ ಬದ್ ನಸ್ಲಾಮ ನಫಸ್ ನಜಮಿಶಾ ನಫಿಸಿ ನೆಬಾ ನಫಿಸಿ ಕಟಿಕ ಅಲ್ವಾಮಿ ನಿಕಾ ನವಾಹಿ ನ ಮುಖಾಲತಿಹಾ ಕುಲೀಫ ಹಾವಾ ಪಿಂಡಿ ಹಾವಾ ಇಕು ಇಖೇಜ ಮಸ್ಲಾಮಿ ಕವೀಸಾ ಮಾನಜಾದಾ ತಮ್ಮಶಾಕ ಬದ್ ಅಫ್ಸ ಫಲ Kuitoa nafsi muhanga katika mambo ya khiri, na mambo Na kuilazimisha kutekeleza ಕೈ ತೋ ನಫಿಸಿ ಮುಹಾ ಕಚ ಕಾ ಮಾಮಬೋ ಯೇರಿ ನಾ ಲ ಮಾಮಬ ಯ ಮಾಮಬ ಇಬಾದ ಮಾಮಬ ಮೂರಿ ಹತ ಕಮನಿ Tunapata neno ಅಲ್ಮುಜಾದ ಅಂಬಾ ಕಚ ಕ ಮುಶತಾತಿ ಜನ ಪಟ ನೋ ಜನ ನೆನೋಹುದ ಪಟ ನೆನೋ ಬಗಲೋ ಅಲ್ವಸ್ ಕಚ ಕಲಜಾ ಮಾಮಬ ಮದೂರಿ Baada ya Bade, kumaliza ತಾರೀಫ tunakwenda katika nukta ya pili hapa hapa bado tukiwa katika mukaddima anwa'u almujahada aina za mujahada aina za mujahada tunafanya mujahada katika mambo gani katika masala gani tunafanya mujahada wana zuwoni kama ibn qayyim ibn qayyim aljawziyya rahmatullahi ta'ala alayh anatuambia anwa'u almujahada kalati aina za mujahada ni aina mbalimbali awalan mujahadatu alkufar walmunafiqin ونائته اوهه كاتكا لغه وانا زوني الاعداء العدو الظاهر العدو الذي هو ظاهر مجاهده الكفار والمنافقين قلت مجاهده او جهاد يا كفار والمنافقين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هيني اينه يا كانه يا مجاهده او اينه يا كانه يا جهاد النوع الثاني جهاد او مجاهده الشيطان كفنه مجاهدهنا جهادنا الشيطان هو منزوني ونزوني ونميته العدو الباطن العدو الخفي يله واو كاني عدو ظاهر نحو يوا بيلي عدو خفي او باطن عدوي امبى امجفيتش هاونيكاني هذا لا يرى هذا هو النوع الثاني من انواع المجاهده مجاهده الشيطان النوع الثالث من المجاهده مجاهده النفس انك فanya مجاهده لنفسي yako ايها المسلم نهو ينيتوا كذلك العدو الباطن هو نفسه هي نفسي وقت مغيره ina geuka inaakuwa ni adui wa muslimu yeye mwenyewe pamoja ni kwamba ni nafsi yake lakini ina mgeukea ile nafsi inaakuwa dhidi yake na adui huyu wakati huo anakuwa ni batin wandani ثم الرابع هو مجاهدة ماذا؟ الهوى نيكو بمبانا نهوى والشبهات والشهوات هذه هي الأنواع عن بعض المزي تاجة إمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتك في تابو فياك مبالي مدارج الساليكين كتك الفوائد كتك زادوا المعاد ومتاج من النهاية يتك ومبا كنا أين هزي مبالي زاء مجاهدة مجاهده الكفار مجاهده المنافقين مجاهده, مجاهدة كتابه كتابه كتابه المجاهده المجاهده يا نفس مجاهده يا هوا ومجاهده الشيطان ketika kitab hiki cha Imam Nawawi hu mlango al-utaja wa al-mujahada ukisoma hizi ahadith za mtume alayhi salatu wasalam inabainika na kuonesha ya kwamba al-mujahada naw' al-mujahada aina ya mujahada iliyokusudiwa na hadith hizi inazunguka katika aina ile ya tatu ambayo ameitaja Imam Ibn Qayyim nayo ni mujahadatu an-nafs mujahada ya nafsi kupambana muislamu um kupambana na nafsi hii ndio mujahada ambayo inazunguka katika duara lake hadithi hizi zote 17 ambazo ameziweka Imam nao wiki katika riadha salihin kwa hivyo hapa unaona katika hadithi hii hutakuta mujahadatu shaitan na hutakuta mujahada za kufar wala munafiqin hay itakuja katika milango mingine kwa hivyo hapa zaidi anakusudia imamu nawawi mujahadatu maala mujahadatu ash-shaytan hu mujahadatu ash-shaytan ndio ambao wanazuoni kama vile mwanachoni ibn batal mwanachoni mashhuri maarufu katika sharah al-hadith mmoja katika wanazuoni waliofanya sharihi ya sahih al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayh anasema mujahadatu nafs ليس المسلم امباض تكيو ان تكيوا ان يجهد المرء نفسه فانا اسا مجاهده المرء نفسه مسلمه كوبامana nafsi yake huwa al jihad al akbar hi ndio jihad kubwa saidi mujahadatu al mar'i nafsuhu muslimu kupambana na nafsi yake maneno ibn batal anasema huwa al jihad al akbar hi ndio jihad kubwa saidi أهو الجهاد الأكمل؟ نيو جهاد يلökamilika zaidi. تركيز الجهاد ديوتي، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. جهاد ambao ni akmal na akbar, a'zam huwa jihadul mar'i nafsah. Ni muislamu kupambana na nafsi yake mwenyewe. Qala ta'ala nataw shahidi wa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa amma man khafa maqama rabbih wana hannafsa an alhawa nayule ambaye atakaye ogopa siku ya kwenda kusimama mbele ya Allah azza wa jalla kuna makambalo kila mmoja wetu atakwenda kusimama katika makamu hiyo hiyo ni makamu ya kwenda kukutana na Allah jalla jalalhu kila mmoja fardan atasimama moja moja wa kulluhum atihi yawm alqiyamati fardan Killa moja atakuja mbele ya Allah subhanu wa ta'ala Siku hiyo moja peke yake Hapa duniani labda unakuenda katika mahkama Unakuenda na watu Unasmama na wakili Unasmama na muhami Unasmama na watu ambao wana kutetea Unakuenda na grupu la watu Na familia yako wakona wewe pale Lakin yauma القiyama Katika hii makam Ambayo ni makamul hisab Na makamul jaza Na makamul jaza يقف الانسان امام الله عز وجل وحده فارد كل واحد wetasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake sasa katika hi makam anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihik sasa yule ambaye anaifanyia hisabu siku hiyo ya maqam siku ya maqam hiyo ya kusimama mbele ya Allah azza wa jalla yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin siku hii yule ambaye anaiogopa siku hii ni yule ambaye واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نا كايفنذ نفسي yake ان كتوفطا هوا اكايكتازه نفسي yake كتوفطا هوا يا نفسي هي ديو جهاد اكمل والجهاد الاكبر كما قال العلماء متوكه نتيجه نا نا الجزاء نا المصير يقول الله عز وجل فان الجنه هي الماوى وتهاو الله سبحانه وتعالى atakwenda kuweka peponi kwa hivyo pepo ndio yatakuwa ni makazi na nyumba na makao ya watu hawa ambao wana khalif nafsi zao na kufuata au kufuata hawa za nafsi zao sasa anasema ibn batal rahmatullahi taala alayh huku kukhalif nafsi anasema wa yaqau na hii kukhalif nafsi inakuwa kwa njia tatu bimaniha minal maasi kwanza Kuikataza nafsi kutuingia katika maasi Killa inapokuwa mrisha Na kuwelekeza nafsi Nenda kwenye maasi Unaiambia la Simama hapa Elekea kwenye maasi Thanhaha Weo naikataza ile nafsi Isilekea katika maasi Thania Wabimaniha mina shubuhati Na kuikataza nafsi kutuingia katika mambo ya shubuhati Mambo ya shubuhati ambayo yenamtoa muislamu katika maadili yaliyoya haki na maadili yaliyoyasawa na maadili ya tauhid na akida na sunna iliyo sawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam na manhaj waliosimama nayo asalaful saleh ridwanullahi ta'ala alayhim jami'an sasa zikichengia zile shubuhati mwanadamu anapotea ile barabara anapoteza ile ile ile ile ile msitari ulio sawa siratul mustaqim anakwenda katika barabara nyingine isiyo kuwa ya sawa اذا وقعت هذه الشبهات في الانفس ذي الشبهات زينبوكوجه ذي تتزكي ketika نفس يا منادامو فاتوقعه زينمويجيزا ketika ضلال لا شك في ذلك نواليو ووتو ambao wame poteza barabara ya yahuda wakaingia ketika ضلال pengine kule nyuma walikuwa katika hidaya inma waqa'u fi ma waqa'u fi bi sababi ashbuhat kwa sababu ya shubuhat Moja katika katika katika katika katika alikuwa alikuwa alikuwa hidayah, minhaj, ahli wal jama'a. Alipopata zile shubuhat, shubuhat, akapata inhiraf, ಮೋಜಕ ಅಲಿ ಕುಟ ಕದ ಅಲಿ ಕುಟ ಕ ಮಿನಾಚನ್ ಜಮಾನ ಶುಭ ಅಕೆ ಕಾಫ ಕಪುಥೇ ಬಾಫಿ ಅಶ್ಯಾ ಅಕೆಗಿ ಕಚ asema, thumma ಅಶ್ಯಾ Kisha ಅಕಟೂಗ Tasa awona kwamba kulee kuingia katika ushia, ndiyo kuungoka uyuni tijani. Wana moja yaituwa atijani. Kana fi min ahli sunna wal jamaa. Thumma wakaa fi shubuhat, wakaa fi shubuhat, fa ushribat biha kalbuhu. Mwayawaki uka jazwa dhile shubuhat mpaka kapotea. Falaman haraf, akathaka kuwapoteza wingine naayi kathalika. Akatunga kitabu, asema ati, thumma htadayi tukisha ni kuungoka. Kwamba ule ushia ndiyo uungofu. ರಹಮ ಜೊತೆ ಹಿ ಹಿಬಹಾಚ انا سَمَ بِمَنْعِهَا وَبِمَنْعِهَا مِنَ الشُبُهَاتِ جُمْلَةُ ثَالِثٌ وَبِمَنْعِهَا مِنَ الْإِكْثَارِ مِنَ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَاتِ لِتَتَوَفَّرَ لَهَا فِي الْآخِرَةِ نَجْمُلَةُ ثَالِثٌ نُكَيْتَازَ نَفْسِي اسْكِثِيرِشِي كَاتِكَا مَامْبُو يَا شَهَوَاتِ أَمْبَازُو نِي مُبَاحْ يِيُو كَذَالِيكَا إِنَا إِنگِيَا كَاتِكَا مَنْعِي نَفْسِي يِيُو كَذَالِيكَا كَاتِكَا جِهَادِ النَّفْسِ kwa sababu unaikataza nafsi isikithirishe katika masala ya shahawati al-mubahat shau ambazo ni, mubah, ni mubahat lakini usiende mbali sana usiende deep sana huko katika shawa al-mubahat kwa nini atoa sababu asema litatawaffa raha fil akhirah ili upate kuweka sehemu al ya zile shahawati al-mubahat allah apate kukuwekea kule akhirah Kwa hivyo usimalize shahawat al-mubahat hapa duniani jiwekee sehemu ya akhera nayo kadhalika nafsi yako iende kastaree kule kwenye akhera ndio maana katika salafa saleh ili kutilia nguvu masala haya walikuwa sahaba na tabiin na man baadahem walikuwa hawapendi kuzama sana katika mubahat katika shahawat na katika maladha hata zikiwa ni mubah لماذا wanasema tunaogopa tusije tukaje tukaambiwa wakati wakufa, tukenda, wa kufa na tukaenda tukisimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Taala tukaje tukaambiwa adhaabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha mazuri yenu na raha zenu na starehe zote mshazimaliza duniani kwa hivyo akhera hamna tena kitu Kwevu, kwa hivyo kwa kuogopa wasije nao wakaambiwa maneno haya ndio asalaful salih walikuwa wana vipimo walikuwa wana mizani mipaka mpaka katika katika ambazo ambazo ni ni vizuri yote moja moja. kwa Lakini vipimo na mizani hata Ili fi hayatikum sehemu ya hizo ಅಬ fil ಕುಮಲ್ mwanachooni aliyenukuu maneno haya ya ibn bhatal akasema wali alla na sababu nyingine sasa kwa nini inabidi nafsi yako wakati mwingine uiyekee mipaka katika ladhaat ambazo ni mubah shahawat ambazo ni mubah lakini pia weka mipaka weka mizan limada huyu mwanachooni aliyenukuu maneno haya ibn bhatal anasema wali alla ta'tada alaiha an-nafs Fata jurruha ila Aluharam Na ili nafsi Isipati kuzuhaya unu Zile shahawati na maladhat Nazo ni mubaha Kwa sababu zikisha zuhaya na kutikithirisha Nafsi katika mubahaat Ikisha zuhaya na kuzuhaya na kuzuhaya Utakua ni itakua ni rahisi nafsi hiyo Bada ya hapo Ikateleza ikingia katika haram Na tunarulia manina Ibn Batali ya kwan Hamesema Mujahadatul mar'i نفسه هو الجهاد الاكبر او هو الجهاد الاكمل ممسلمو kupambana na nafsi yake ndio jihadili kubwa zaidi au jihadili kamili zaidi qala taala وشاهدي ومننوهيا ni maneno ya Allah azza wa jalla aliposema wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsah an al hawa baadae hapa anasema wa yaqau thalika mwislamu kuweza kutekeleza hiyo mujahadatu nafs ambayo itamwezesha yeye kuogopa siku ya kusimama kwenye makam makam ya rabb allah aza wa jalla siku hiyo ambayo ni nzito siku ya kuogopesha na kutisha makam alhisab makam aljazaa muislamu yoyote anayeogopa siku hii lazima afanye jihad nafsi yake na jihad alnafsi yakunajeifayakun وبماذا يكون ana sema bi man'iha min alma'asi awalan وبمنعها من الشبوحات ثانيا وبمنعها mina al-ikthari min ashahawati al-mubahat litatawaffara laha fil akhirah naili haya mambo matatu tumekwisha kwa tafsiri na msoma kwa haraka haraka kwa sababu ya kujikumbusha ili nafsi eh, inapatikana mujahadatun nafs kwa kupambana na nafsi kupitia kwa kuikataza na maasi kui na thaniyan kuizuia nafsi kutoingia na shaka katika shubuhati iswi isingie katika shubuhati kabisa umejua kwamba hadhi hii ni sunna hadhi hii ni al-aqida hadha huwa tariq al-mustaqim hadha huwa al-haq sasa nsijifungulie milango mingine ambayo itakupeleka kwenye kwenye shubuhahati leo kuna baadhi ya ndugu zetu ambao pingine anakuwa wakati mwingine na raghaba ya kutaka kujua hoja za wale wanaokhalifu wanaokhalifu ni kina nani ni shi'a shi'a mna tawaif al-mukhalifa li sunna wanatuita sisi ahlus sunnah kila aina ya majina mabofu wanatuita nawasib wanatuita al umaria wanatuita sujuinani kila aina ya majina mabofu sasa baadhi wa ikhwa baadhi ya ndugu zetu wanajaribu kutafuta tafuta mahia al hujaj wana hoja gani hawa jamaa wana misingi gani wana fikra gani wana mawazo gani hapa kuna mustari ambao ni wa hatari almuslim la yasil ila hathi daraja muslimu hafai kufikia daraja hi hatta yakuna qad iktamalat ladayhi aladawat mpaka ikishakuwa zile adawati za kilimo zimekamilika kwake ndipo sasa uweze kutafuta hujja za at-tawaif almukhalifa at-tawaif almunharifa hujaza nini شيعة وحجزاو نني ارافضه حجزاو نني اهل كذا اهل كذا واد كذا هاوا الغلات الصوفيه وغيرهم من الطوائف المنحرفه في العقيده وغيرها ما هي حججهم حجزاو نني زبي دليل زاو نني زبي واو طالكوزه يفهم لربما اويزه كتفوت جوابك لكن ما يصل الى هذه الدرجه الانسان حتى تكتمل لديه ماذا الادوات بسبب كنا خطر ايها الاخوه Law umislamo, kutafuta, tafuta na na kupekuwa pekuwa Ukaja ukapata hoja hoja hoja hoja wewe bado katika ada, adati adawati za Ile ile shubha shubha ikakuvama Ikishakuvama, ikibandika, ikishika kwenye nafsi Nafsi shubha. Utaona kwamba, hao hey, hapa hapa naona naona naona wana wana dalili hey, hii naona ni hoja. ಿ ಹೌದು شبهات دليل إما لا يصح وإن كان صحيحا فهو في غير محل من الدلالة ومن الاستشهاد دليل إما سي صحيح نلو إتكوني صحيحي هايكوتميك فهلا باك فهلا بدليلك سينا يتجيى ماذا؟ يتجيى العلماء نريك وسببه هي أيها الإخوة ونزواني ونبوليز وجي موسلام جي طالب العلم أويز قصومة tafsiri ya al-kashaf ya zamakhshari wanaswona nakwambia wanakuuliza kwanza wewe mustawa wako ni upi wa kielimu nipaka ujue mustawa wako wa kielimu kwanza kwa sababu mustawa wa kielimu ukishakuwa kwamba umemakinika unaweza kujua ma hiya thagarat wama hiya shubuhat wama hiya akhta alati waqa fiha hadha almuallif wanakuambia soma huna wasiwasi maana ke wewe umeimekamilika adati zako za kielimu واناweza kujua hapa za mashari ameleta akida yake ya itizali yeye ni muhtathili hapa ameteleza hapa ameteleza hapa ameteleza hapa ameteleza naweza kujua ukajua maia alathagarat wamaia ashubghat lakini biduni dalika la tisome kitabu da kullu atawif almunharifa hata ikiwani tafsir mataakhudh rule katika tafasir ahli sunna wal jamaa على منهاج اسلاف صالح رضوان الله تعالى عليه هذه هي الطريقه الاسلم ketika ketika كوسوم لماذا اخوان حتى يبتعد المسلم من الشبهاتنا مش وهو انا اسي كما تلوتجا الاكثر من شهواتي المباحات هي نقطه اخوان ناomba mwe fahamu kwa vizuri ولا وانا زوني هبا هو قصدي ان بعض المذات ني حرام او شهوات ني حرام لا قل من حرم زينت الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق ناني علي حرميشا زينه يا الله سبحانه وتعالى ناني علي حرميشا mapambo aliyaumba الله سبحانه وتعالى كواجواك لكن وانا زووني وانا weka mipaka na misingi na mizani kwa sababu inafsi ukishoyozwezesha ladhat na shahawat hata kama ni mubah itakwenda mbali kawaida nafsi Ukihipa msamba moja, yataka msamba miwili Ukihipa mita moja, yakuambia nipe mita mbili Ukihipa kailo mita moja, yakuambia niongeze kilo mita mbili Kama livo bainisha mtume alaihissalatu wa salam Katika masala ya mali Nafsi lawe itapewa wadi ya minadhahap Itataka kam? Wadi mbili Wala yamla ufahu ila turab Na hakuna kitu ambacho kita mshibisha manadamu ispakuwa mchanga هكذا النفس ايها الاخوان ما تشبع ما تشبع فايذا عوضتها اللذات والشهوات اطمأنت اليها وربما انجرت او جرت ذلك الى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى بعد اكملذا النقطه هي تنقعده عند النقطه الثالثه النقطه الثالثه هي مراتب jihadu an-nafs sasa tumejua kwamba imam an-nawi katika mlango huu hasa zaidi amekusudia mujahadatu an-nafsi na madamu amekusudia mujahadatu nafsi tumepitia katika maneno ya ibn batal tukajua nini maana ya mujahadatu nafsi na inapatikana vipi hiyo mujahadatu an-nafsi sasa tunakuja katika maneno ya ibn qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi tujue maratib na na na vigawanyo vya mujahadatu nafsi au A level za mujahadati nafsi. Mujahadati nafsi inakuja katika level mbali mbali. Yani uh, ngazi mbali mbali. Kuna ngazi ya kwanza, gazi ya pili, gazi ya tatu, ngazi, yannay. Ngazi, ngazi? ya kwanza katika mujahadatu nafsi, maninu haya ibn al-Qaim yako katika zaadu al-ma'ati. Ana sema wa mujahadatu al-nafsi ala arba'i maratib. Na mujahadatu nafsi napatikana katika martaba inne. مرتبه ياwanza asema rahmatullahi ta'ala alayhi mujahadatu nafsi ala ta'allum alhuda wa din alhaqq ni kupambana na nafsi na kuifanyia bidii na mujahada ili ipate kusoma huda isome ilmu wa din alhaqq na isome dini ya haqq kwa hivyo hiyo ndio level ya kwanza almartaba alula fil mujahada mujahadatu nafs hiy mujahadatuha مجاهده نفسي على ماذا اخوان على تعلم العلم ودين الحق قصوم العلم نقصوم الدين يا حق يولي امبايه انا علم اتفوت كل وسيله علمه الذي الله سبحانه وتعالى اتمكنه كايطاط كما نكحضريه في كاو العلم كما نكحضريه دروس علميه kama nikuspokeleza دروس ذكي علم كله aliko kama nikusoma vitabu kama nikusoma kwa walimu masheikh al-mauthuqin al-mu'tamadin fi ilmhim afwate afwate na atafute kul wasila allati yuyassiruh Allah subhanahu wa ta'ala lah asiwach hadi hi marataba al-ula nasixiyari kwa sababu nafsi lazima uifanyia mujahada haifai nafsi yako ikabaki katika ujinga ان يجهوك تتتقلب هذه النفس من جهل الى جهل الى جهل حتى تقع او حتى تغرق في جهل مركب امبكا ايزامي كبيسا ketika ujinga wa kupetukia maana ujinga pia nao ni maratib ujinga pia nao inakuja katika matataba mbalimbali rajulun yadri ولا يدري انه يدري واخر يدري ولا ولا يدري انه لا يدري مبالبل مبال وانا ظني ومتعج كغawanyo ambao ni kibaya zaidi katika ujinga ni aljahlul murakkab ni yole asijua na hajui kwamba hajui na yuwadhani kwamba yuwajua murakkab za salabut an tukhrij an-nafs min al-jahl al-martaba athaniya qala rahimahu allah ta'ala ومجاهدتها على العمل به مرتبه ثانيه مجاهده النفس ni kupambana kupambana na nafsi sasa ushasoma ushajua ushajua din al haqq na ushajua huda al amali bihi lazima utekeleze yale uliyojua uko soma tu ilmu riwaya kuna ilmu mbili kuna ilmu ya riwaya na ilmu ya diraya ma al amal ilmu ya riwaya ni ilmu ya kusoma tu peke yake riwaya kisha kuna ilmu ya diraya ilmu ya kujua na kufahamu بموجبنا كنتكلز وهذا هو الاهم وهذه هي ثمره العلم كما اللي وصفه علي بن ابي طالب هاتف العلم بالعمل فان استجاب والا ارتحل والا ارتحل فمرتبه ابي لي والاخوه مرتبه العمل به اي العمل بالهدى ودين الحق ومسوم قسوم قسوم كل اللي تقسمه فني بديه ان تعمل به حتى اولا تنال بركه العلم كwanza upate baraka ya ilmu na pili upate kupambana na mujahadatu nafsi maana ndio martaba ya pili hiyo martaba ya tatu asema manachuoni mujahadatu an nafsi ala da'wati ila alhaq sasa ushasoma kisha ukatekeleza martaba athalitha an tad'wa ila alhaq yale ulayaso man ukatekeleza basi yalingania يا لينانية يالا اولي اصابع ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيره انا من تبعني بلغوا عني ولو قله اتى كما ايماوجه وميسومى حديث موجه وميسومى وكيفهم وكيعوا وكيتكلا بلغ ادعوا الناس اليه ادعوا الناس اليه المرتبه الرابعه قال رحمه الله تعالى الصبر على مشاق الدعوه واذى الخلق الصبر على مشاق الدعوه واذى الخلق حتى وانا زوني وانا اسمع انا ايهلكيه سنه ان محمد بن عبد الوهاب فيت الرسول الثلاثه يعلم ان رحمك الله انه يجب على المرء تعلم اربع مسائل هاي اصليه هذه اربع مسائل اخذها الشيخ رحمه الله تعالى من ابن القيم رحمه الله تعالى اصليه هذه هاي منن ابن القيم لكن ابن القيم هפה ان قال كان زغمز مساله يا مجاهده النفس لكن هاي اللي هو منن يا يلي يقصدي هو كله فايوه المرتبه الرابعه ايخوان الصبر على مشاق الدعوه قصوبيري ya ya dawa dawa Dawa dawa Akikusudia Kwamba hiyo ambayo ambayo ambayo ambayo Na Na utailingania Hii lazima uisubirie Wakati wakusoma, Kuna ೋ ಉತಿಯ ಅಂಬಾ ಯೋ ತೈತ ಕೆಲೇಜ ಹಿ ದೈ ಸುಬ್ರಿ ವಕು ಸೋಮ ಕುನ pia ವಕು yataka Subra ಇಲ್ಯ Sio rahisi kisha anasema waadha alkhalq na usubiri vile vile juu ya udhia wa waja waja na udhia na udhia udhia wao <tosolo> nao mbali mbali tofauti tofauti sura sampuli sampuli huyu anaudhia wake na huyu atakua naudhia wake na huyu atakua naudhia wake kwa hivyo lazima wewe ujisubirishe nafsi yako ikite katika taallum alilm na ikite katika alamal na ikite katika daawat ilay hii sabra ikhwan la yansabu على فقط. دعوه فقط sio katika dawa tu pekee yake sabru inaingia katika haya matatizo yote aliyataja numa kwa hivyo unaposoma utakuta mtu akwambia wewe wasoma mpaka sasa hivi baa ni namna gani mpaka saa hizi wewe wasoma tu wasoma tu يحتاج الى صبر hakumaliziki hakumaliziki kusoma kija katika al-amal يحتاج الى صبر في مشاق الدعوه ومشاق العمل وصبر على اذى الخلق katika kutekeleza kadhalika mtaambiwa mbona mtu fanya hivi mbona jamani mtuonesha makuru mbona mtuonesha mambo haya mbona haya hatukoyaona kwa wazee wetu wakadha wakadha wakadha adha alkhalq min kulli nawahid kumbe yale yanayotekeleza ndio haki wahiya sunnah iliyajaat biha nabii sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo wengine wanayateteea ni katika jumla ya yale inna wajadna abaana ala ummah na la mwisho ad-da'wa الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ايها الاخوان تحتاج الى الصبر kwa sababu ndani yake kunapatikaniwa adha al-khalq udhia wa waja unapatikaniwa wakila sampuli na kila njia la budda an tasbir kama nikutukanwa utatukanwa na alitukanwa mtume sallallahu alayhi wa sallam inna aatainakal kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniaka wal abtar ametukanwa الله سبحانه وتعالى اكجيبوا ما توسي هاي وكاامبيوا ان شانك والابتر ابو لهب نا اكجيبوا ما توسي يake كاامبيوا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب اذا سب النبوي صلى الله عليه وسلم وشتم وويي ناني وتكففى دعوه بلا يا كتوكانوا بلا يا كبتا عذيه بلا يا كجيلي bila kudharauliwa mana haya yote kayapitia mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kapigwa mawe hasa at-taif akiba na zaid bin halitha mengi na mengi na mengi hatta watu walijaribu an yaqtuluhu sallallahu rabbi wasallamu alayh shuja yauma uhud kapasoliwa siku ya uhud akatolewa meno siku ya uhud sallallahu اللهم والسلام عليه اذا يحتاج الى دعوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كسبوا اكثبوا كم عليهمامرش مولاه سبحانه وتعالى اكاممبيا فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا اسوينا حركه tukimaliza nukta hii ayu akhwa sasa tunamaliza maneno ya mwisho ya ibn al qayyim rahimahullah ta'ala ana maliza نقطة هي كقسما ketika hico iko kitabu chake cha Zadul Maad ana sema fa iza stakmalak hadhihi al maratib al arba'a muislam akishakamilisha hizi martaba nne sara min ar-rabbaniyyin atakuwa ni katika rabbaniin atakuwa katika rabbaniin ana sema fa inna salafa kwa sababu salafus salih mujmiuna وَنَاجْمَاع وَمَكْبَالِيَنَة وَتْ سَلَفَ صَالِح عَلَى أَنَّ الْعَالِم يَقَمْبَا مَنَچُونِي لَا يُسَمَّى رَبَّانِيًا حَايْتِي رَبَّانِي مَنَچُونِي يَوْتَة أَسَلَفَ صَالِح حَوَامِيتِي رَبَّانِي حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ كَانْزَ مْطَقَا أَيْجُوَ حَقِّي وَيَعْمَلَ بِهِ بِلِي أَيْتِكَلِيزَ حَقِّي هِيُو نَثَاتُو وَيُعَلِّمَهُ نَايْسُومِشْ أَكِشَاتِكَلِيزَ مَارْتَبَة هِذِي huyo mwanachuoni ndipo asala fa saleh humuita mwanachuoni huyo rabbani anaitwa rabbaniya kama lilivotaja allah subhanahu wa taala kwenye qurani walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusud kwa hivyo si martaba wala si cheo ambacho ni cha hivi hivi tu hiki ni cheo kikubwa mbele ya allah subhanahu wa taala ondoa vile vile vyote vya duniani leo wanavyojua wanadamu cheo anachokitambua Allah subhanahu wa ta'ala ni cheo cha rabbani. Na cheo hiki ni cheo ambacho mwanachuoni sisi la mwanachuoni ukifikia ni mwanazuoni maalum ambao huifikia cheo hiki walio na sifa hizi alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala walakin kunu rabbaniyin wanazuoni wakazifafanua. Ndio akasema as-salaf fa inna salafa mujmiuna ala an al-alim la yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yualimah tumefahamena vizuri paka hapa ikhwan hae pointi gani ambayo mwume potea munataka ni rudia kidogo kabla hatuja ingia sasa katika hadith mana hapa ndiyo tumumaliza utangulisi sasa tuingia katika vileo video kezo vetu vienne, cha kwanza, kicha tuende cha pili paka tumaliza kuna nokta ambayo haiku fahamika vizuri turudia au manenu ambayo labda kidogo ya mewapita ವಹ್ಮಿ ರಬ್ಬಾನಿ ರಬ್ಬಾನಿ ಮನಚೋ ನೀ ನಮೀ ಸಿಂಗಿ ಸುಬಹನ್ ಕುಮಾನ ರಬ Kwa hivyo huyu ni mwanachuoni ambaye ameshikamana kabisa na vile anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibara za ulamaa salaf kwa surabanihi zimekuja kwa matamshi mbalimbali baadhi yao wakasema Ar-Rabbani al-Alim ar-Rabbani huwa الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار. Ni yule mwanachuoni ambaye huwafundisha watu na huwalea watu kwa elimu kwanza ndogo ndogo kabla ya elimu kubwa kubwa. fahamu kwa hivyo hii ni moja kadhalika katika ibarati za salafa saleh kwa hivyo kwa fupi kabisa rabbani ni mwanachuoni aliyeshikamana na siratul mustaqim mwanachuoni aliyosimama katika haki kama alivosema ibn qayyim rahimatullah taala alayhi huwa الذي عرف الحق وعمل به وعلمه لكن لو مثلا kutakuwa na mwanachuoni ingawa ana elimu lakini mathala leo yuko huko kisha kesho ameruka yuko kwenye huko kisha kesho nyingine ameruka yuko huko yani ينتقل ويتلون اليوم في اليوم هنا وغدا هناك وغدا هنا وغدا مع هذه الطائفه ومع هذه الطائفه فيتحول ويتقلب هذا ليس ربانيا تمام او علم اياك اليونايو لا يستند الى الكتاب والسنه علم اليونايو من اجهوني هو انما هو واحد من اجهوني لكن سي علم اليو يسمم على يا, يا الكتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ني علم يا خزعبلات علم علمه يا كوكوته هُكونا كن علم يا كيakili وهاوا لا يستند الى الكتاب ولا يستند الى سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحه ادلا يكون ربانيات حتى وقت وميته النمنا غني وميته علامه وميته ناني لكن لا يكون ربانيات تمام تفهموا نعم طيب يا اخوان بعد الاذان شاء الله في تنقيقه ketika vile vidokezo vinne ambavyo tumevhitaja pia hadith tayib ya ikhwan ana awanul the whole fee al-anasir al-arba'a lati binainaha fi mustahalli hathihi al-muhadhara au hathihi al-halaqa kiasemefika wakati wa kwanza vile vidokezo vya hadith vinne ambavyo tumevita kwamba tutavizungumzia kwa mujibu wa zile hadithi alizozipanga imamu nawawi katika kitabu Uh, katika huu <clears throat> cha kwanza Ambacho ni ahamiyatu Ahamiyatu ahamiyatu kukamilisha unaweza kusema nafs ಜಾಹಾಹ ಚುನಾಸ್ na ಅಂಬಾ ಚೋನಿ ಅಹೀ ಅಥು ಅಲ್ಮೀ ಅಥೋ ಅಲ್ಜಾಹುದ Na kupambana na nafsi hii Na ಫನಿ nayo kwa kila namna na kila njia Chini chini ya ya ya huu hiki Kama wa wa Tuna hadithi hadithi hadithi nane Na kila Ni Kwa kwanza Ambayo nayo aza jal ಚಿನ್ ಚುನಿ ಹಿ مجاهده النفس كان مغبونا كان يعني صار من ترك مجاهده النفس يقول اتكاي واجه مجاهده يا نفسي ياك صار او كان مغبونا اتكوا مغبون تو باليزيني ساسا hivi nini maana magbuna lakini hu ndio muhimu wa kwanza kwa nini kuna umuhimu wa kupambana na nafsi yako kwa nini kuna haja Ya ya ya muislamu kufanya mujahadate Mujahadate Kwa sababu, anayewacha ana madha? Magbunan Kasa kwanza Ni hadithi wa salam, wake, ni hadithi hadithi Hadithi Hadithi hii mtume salatu wa Ambayo imam Katika utaratibu wake tatu tatu ಯಮಸ್ತ ಸಲ ಅಂಬಾ ಇಮಾಮಿಫು ಹರಿ ತರಕಿ ಮುಯಾಝಿ salihin inakuwa sambamba au sawia na hadithi nambari 97 katika mlango wa mujahada itakuwa ni hadithi ya tatu hadithi yenyewe ni hadithi ya abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma anasema imam nawawi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni nimetani مغبون فيهما كثير من الناس الصيحته والفراخ رواه البخاري حديث فوبي لكن معناه yake ni nzito na muhimu sana kwa hivyo hadithi hii ndio inatupa mwelekeo na mwongozo wa kwamba kuna umuhimu wa kufanya mujahada anafs kwa sababu asiyefanya mujahada atakuwa huyo ni magbun فازت وجهه كتابه معنى مغبون نين مغبون يا اخوان قبل فجافصيلي حديثي كwanza معنى yake لنطقمانا ننهو غبن نغبن معنى yake بسكون الباء كنا غبنين بفتح الباء غبن هي ني غبن بسكون الباء معنى yake ني المخادعه المخادعه المؤديه الى الخساره ila Ila l-khusran. Ni aina ya au au udanganyifu ambao katika hasara. utakwenda pahala dukani, dukani, hapa, labda watoka kule arabuni watoka wapi, Upo fika dukani hapa njini kwetu una kitu unataka kununua. Au una jamaa pale barabarani ukanunua. Au labda pengine unataka kubadilisha e, senti wewe una pesa za nje utakuzubadilisha na wewe ni mgeni hapa. Sasa ukwenda kubadilisha kule dukani au kubadilisha pale pengine barabarani au kitu kama hicho au ununua kitu mathalan. Sasa wakati wa ununua yule anayekuuzia akagundua kwamba wewe ni mgeni si mtu hapa. Kwa hiyo mambo ya bei na nini wewe kufahamu kwa hivyo kitu cha thamani kadha madhalan kinauzwa thamani yake shilingi 1000 akakwambia shilingi 1700 sasa kwa kuwa wewe ni mgeni thamani na bei huzijui ukamwambia 1700 eh hai ushuki kidogo ukamwambia 1650 na, na kitu chenyewe ni shilingi 1000 peke yake ukapewa 1650 bwana akatoa pesa akaenda kununua sasa huyu katika bei katika biashara kwenye fiqh ya kiislamu fiqh ya muamalat amefanywa ghabnu tazaka katika fiqh ya kibiashara kwenye uis katika sheria ya kiislamu huyu aliyenunua ana khiyak ambayo katika fiqh inaitwa khiyaru al-ghabn khiyaru al-ghabn manake kifika nyumbani akaenda kamaonesha mtu kile kitu mimi ingalia ninaunua kitu fulani ah gapi ukipata hicho shilingi 1007 sala 1007 Yuli wana iwajua, ye ni mkazi wa mjini. Kwa waka mambia wewe medanganiwa. Sasa anayo kisharia, anayo khiyari ya kutukua kila kitu, haka kiregesha kule liku ununuwa, haka mambia wewe bana wamenifanya mukhadaha, wamenifanya ghaben. Hii na ito khiyar al-ghaben, katika sharia. Sasa makusudio hapa nineno ghaben, na ghaben manake ni mukhadaha, ujanganyifu, au hila ambayo inatumika katika kudanganya, inayo pelekea katika khasara. sasa lugha hii tume halihi salatu sallam ameitumia kwa namna ya istihara au kwa namna ya kinaya kwa namna ya balagha majaz katika hadithi kwamba tume alayhi salamu asema salawatu rabbi wa salam alayhi ni'matani kuna neema mbili ambazo mwanadamu anakuwa magbunun fi hima kathirun minan nas watu wengi katika neema hizo mbili wanapata hasara wanapata wakati wanapofanya biashara na neema hizo mbili kwa kwamba ile ile lugha yake biashara eh kuna hizi neema mbili ambazo watu wengi na kuwa mwangalifu katika hili neno kathir minan nas maana yake ni kwamba watu kidogo ndio walio wanaopata faida katika uh, neema hizi mbili kwa hivyo wengi katika watu wanapata hasara katika hizi neema mbili asema sallallahu alayhi wasallam neema ya kwanza ni neema ya sihha na neema ya pili ni neema ya faragha kasa hizi nehema mbili ni neema ambazo watu wengi wanapata hasara ndani yake isipokuwa wachache ndio wanaofaidika na neema hizi gasa hadithi hii inashikana vipi na mlango huu tulio nao ikhwan inashikana kuonesha kwamba watu wengi wana hawafahamu umuhimu wa kupambana na nafsi kufanya mujahada tu nafsi Na ndiyo kwa ajili ya kutoelewa muhimu e, wa mujahadatu nafsi Watu wanapoteza nihma ya siha Na wanapoteza nihma ya faraga Kwa hivyo siha yao Inapotea katika mambo ya sikuwa na maana wala faida Fi dunia wala fila akhira Na zaidi kwa tika akhira Na wakati na time na fursa alionawe mwanadamu Kathalika naipoteza Fima la yanfauhu fi dunia wala fi akhiratihi Katika mambo ambayo haa yanfai katika dunia yake na zaidi katika akhira yake ayemfaidhi hii ndio chance wiki oh, ndiko chanzo cha mwanadamu kuwa katika hasara katika siha na katika faragha kila mmoja anapata hasara kama vile leo wanadamu anapata hasara katika biashara katika biashara al-insan yughbal fil bayr anapata hasara katika biashara yake yule anafanya biashara au ana fanya biashara ya magari huyu anafanya biashara kadhaa ya nguo ya mali ya kadhaa na kadhaa kila aina ya biashara kuna ghabn inatokea zingine ghabn zingine haziwezi kuepukika zinatokea kwa sababu ya dhurufu za kibiashara inawajibika wakati mwingine inabidi lazima uingie hasara kwa sababu ndivyo biashara zilivyo sasa kwa lugha hii hii ya ghabn ya ikhwani inatumika katika sheria na katika lafzi za nusus za Qur'ani na nusus za sunna kuoneisha kwamba muislamu na haya kathalika au waja nao kathalika wanaingia katika hasara ya kila aina lakini hasara anuizungumziha Allah subhanu wa ta'ala ni hasara ya kwamba muislamu anajipunja yeye mwenyewe fursa ya kuongeza khairaat na kufanya aamali saliha na kutekeleza ta'a na kuongeza katika ihsan mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه atakwenda kujuta kafiri naye kadhalika alkafir alladhi la yu'minu billah almukaththib li yawm alqiyama yawm alhisab naye kadhalika siku ya kiyama siku ya majuto atakwenda kuona ile hasara ndio sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala akaiita siku ya kiyama miongoni mwa majina yake dhalika yawm Siku siku siku siku ya ya ya ya ya Ni Ni Nini maana watu kwenda kuona hasara hasara aina Kafir Sayara al khasara kubwa Mbele macho kwamba kwamba alikuwa alikuwa hai na maisha Alikuwa na uwezo wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala lau angalitaka lakini hakutaka kufuta imani hakutaka kufuta uongofu hata muhsin pia naye kama unovasema asala fa salih naye pia kadhalika bah bah muhsinin nawaislamu watakwenda kujuta annahu lau zada fi ihsane lau angeongeza katika ihsane lau angejipinda zaidi katika taat na katika amali elkhair ingefanya zaidi na zaidi na zaidi hata yatakaraba ila Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kwa jumla kila mmoja atakwenda kuona hasara hata yule mwema atakwenda kuona hasara ataona kwamba la mimi ah hapa bado ninapunguza ingelikuwa hapa hizi rakaatani ingezifanya arba raka'ati sadaka shilingi 100 nikaifanya shilingi 200 khair hii ningelifanya kwa wanikuubwa zaidi ningalikuwa nimesongea mbele zaidi <oquaisu> kwa hivyo atakuenda kuona kwa mba mimi badu nimejipunja me, ni Katika biyashara aloifanya na Allah subhanahu wa tahal Ndiyo Allah kaita siku hii Thalika yawmu atagabun Kila mwaja atakuenda kuona kwa mba mba mba takhasa Sasa ndiyo mana mtume alayhi salatu wa salam Akatukumbusha na hizi ni'ma mbili Ambazo ni muhimu na muhimu sana katika maisha ya msalamu ಇಬಾತ್ಮ ಇಬಾ ಅನ್ ಇು قبل هيجافيكا وقاتي الى صيحه اتهونداك الصيحه لا تدوم يا اخوان لا تدوم على الانسان وسبابه هذه هي سنه الله في خلقه ديو سنه يا الله اللي بمومبا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه وترودي ketika ضعيف انهه تاينجيا ketika عينه مبالي مبالي ذاكلا عينه امراضه مينينه امراضه وتوزي ما انا جلكنا كوايدا maradhi mengine mpaka watu wose wasemaya maradhi ya, utu, ya utu uzima ya kawaida hata ya majulikana maradhi ya viungo maradhi ya magoti maradhi ya nini ya pressure ya nini maradhi watu wanaita maradhi ya utu uzima watu wengi naofika hayo kwa hivyo jesifike wakati huo itakuwa tena huna ile na shati huna nguvu ambazo leo ni barabara walilahi alhamd tastati' an ta'mal tastati' an tunjis tastati' an tuntij unaweza ukale, ukawa productive Unaweza ukafanya kazi, unaweza ukaleta natija, tastatia antanfaa leisa shakhsan. Unaweza ukafaa siyo mtu moja, unaweza ukafaa umma. Unaweza ukafaa jamii, community nzima, kwa amali moja tuu au mbili ambazo unaweza kuzifaja. Faistagil hathiyo alfursi. Kabla antafuta al-awan au kabla fawati al-awan, kabla ya wakati kuma lizika. فوات الاوان يكون بالمرض يكون بضعف وجائنيه katika udhaifu ambao utakuwa huwezi tena kutekeleza mambo haya na nehma ya pili iko na nehma ya faragha muislamu leo ukikaa wewe peke yako na mahesabu yako jaribu kujiuliza katika wakati wako ukiwa na nafasi jiulize nina wakati muda gani ambao ninao katika maisha ambayo ni wa faragha kisha ukishapata hisabu hiyo na yale masaa ambayo ni wewe ni faragha ndani yake isal nafsak madha ta'mal في هذه الساعات وانت فارغ بتفanya nini katika masahaa ambayo wewe uko katika faragha madha taamali kazi gani unafanya kama ni kufikiria unafikiria nini kama ni time inapita time inapita unafanya nini kwa sababu kila dakika na kila saa na kila siku inapopita inakukaribisha na ajal ina kuleta karibu na ajali wa kila يوم يمضي يوديني من الاجل كما nawasema mshairi na kila siku moja inayopita yudni kaminal ajal inakuleta karibu na ajali yako famaza tuamala ayuha alinsan fi awqat alfaragh kaza kuna wale ambao faragha yao ina kwenda tu hivyo namna hiyo بدون اي ثمره بلا يا ثمره يوت ونزوني وانا سما اسلاف صالح كانوا يمقتونا ان يروا انسانا والكو وانشوكيا وكيمونا انت اسلاف صالح والكو وانشوكيا وكيمونا انت فارغان امكاء فرغا لا في عمل الدوي ولا في عمل الدين ولا في عمل الاخره hayuk kunae amali ya dini wala katika amali ya dunia Hayo kwa katika hamali ambayo inamfaa katika dunia yake Wala katika akira ameka faraga Tu kapisana mna hiyo Kanu ya mkutun Waliko wa kichukia Wakimwana mtu manadamu muislamu Anapoteza masaya yake ya uhai na mna hiyo Asakuna wale ambayo naipoteza katika maskani Watu ameka kwenye kibaraza Mwingine ameka katika dumna Masaya napita hapa Hayo madakika na hayo masaya Law anas استغلوا ذلك في طاعه الله عز وجل في التسبيح لته الافكار لته اتجاه الله سبحانه وتعالى نقراءه القران ككتقد مزومومزوري ambao yatakuwa na nafia linas ka katika mambo ambayo au katika mjumuiko ambao unatatua matatizo ya jamii kuna matatizo mbalimbali ambao leo jamii wanapitia madha na amal لنحل هذه المشاكل أو هذه المشكلات تجلس في دمنا ماذا يفيدك ساسا أسوأ من ذلك بوفو زيدي كليكوهيو نيلي فراغة أمبايو إنا بتزوا كتك معاصي فراغة أمبايو إنا تميوا كتك معاصي هذا هو أسوأ الحال حال مبايا زيدي أمبايو إنا كوني أسوأ الدرجات ما نيولي منجيني فراغك ما ينتشي لا ينتفع بشيء اكو لك شوك شويه انا فايدك ناتش لا في دين ولا في دنيا ما يفيد اما ني مambo ya uposi واخر امبايي ساسا ني مباي زايدي ني اله فراغه امبايو انا بيليكه ايخوان في معصيه الله عز وجل والعياده بالله صدئوي كاتوكا تحذاري هي يا متوم عليه الصلاه والسلام ila muslimu ajifanyia mujahada an-nafs kila nafsi yako ikikuita katika ile faragha uitumie vibaya ama uipoteze ama uende ukakae tu ufua namna hii bila bila nafia wala bila faida ipambane na nafsi yako uiambie la la udhiye awqat umri siwezi kupoteza wakati wa umri wangu namna hii kwa sababu kul daqiqa wa kul sa'a sawfa usalanha tatakuwa na kuulizwa nao mbele Allah subhanahu wa ta'ala wa an umrihi fima afnah وان شبابه فيما ابلح يو تتapenda kuulizwa ushujaa wako uliopoteza wapi wewe ulikuwa kijana ulifanyaje umri wako uliopoteza katika nini madha sanat walahada yanbaghi lilmuslim an yujahid an nafs na wakati umemalizika lakini inshaallah taala bidin la fi dars alqadim tutakuja kumaliza maneno haya na baadhi ya maneno au beti za ushahiri kisha tuendelee mbele katika kidokezo kinachokuja inshaallah taala wa sallallahu alaihi wasallam wabarak alannabiyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم ورحمه الله وبركاته